صُمَّ عَيْنَا وَبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِينِ إذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَكَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِي إلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 فَلَمَّا رَأْسَهُ حَسِبَتْهُ لُجَجًا وَكَشَفَتْ عَنْ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُنَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ آلَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نفسي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفسدون وكان في المدينة تسع تراط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله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 ونجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون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 بل الدار كعلمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم في شك منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا أئدا كنا تراب وأباؤنا إن لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وأباؤنا من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 من جاء بالحسن فله خير منها، من جاء بالحسن فله خير منها، وهم من فذعي ومأذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجذون إلا ما كلتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل أجيب أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين